السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله أحضر شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما أما بعد فمع الدرس الثالث من كتاب البحر الرائق وهو بعنوان فضل العلم والعلماء ما هو العلم النافع؟ العلم النافع هو العلم بالله وشرعه والعلم النافع هو الفقه في الدين والعلم النافع هو معرفة الله وما يستحقه ومعرفة الأسماء والصفات ومعرفة ما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال والأقوال فمن هو العالم الرباني العالم الرباني هو الذي تعلم العلم وعلمه وكان قوي التمسك بطاعة الله والشديد التمسك بطاعة الله و. هذه المقدمة التي ذكرنا فيها العلم النافع ومن تعريفاته هو علم معاملة العبد لربه عز وجل فهذا حتى يعني إذا سألت الله تبارك وتعالى الله من يسألك علما نافعا تعلم ما هو العلم النافع وشرطه أن تعمل به والشرط الثاني أن تبتغي به وجه الله لأن من تعلم العلم مما ابتغى به وجه الله وأراد به الدنيا لم ينفعه في الآخرة ولم يشم أحد الجنة ومن تعلم العلم ولم يعمل به فهو جاهل أما فضل العلم قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فالآية فيها استشهاد العلماء دون غيرهم من البشر استشهد الله بهم واقتران شهادة العلماء بشهادة الله عز وجل فهذا يدل على شرف العلم ومن الأدلة قول الله تبارك وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما هذا خطاب الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فكفى بهذا شرفا أن أمر الله نبيه أن يسأله المزيد من العلم وقل رب زدني علما ومن الأدلة أيضا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 فعم المؤمنين ثم خص أولي العلم لشرفهم ومن الأدلة أيضا على فضل العلم أن أهل العلم هم أهل خشيته سبحانه قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن مسعود كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا فالعلم هو خشية الله عز وجل من يخشى الله قيل للشعبي يا عالم قال إنما العالم من يخشى الله يعني من انتفع بعلمه يعني إنما العالم من يخشى الله يعني من انتفع بعلمه لأن من لم ينتفع بعلمه فهو جاهل لأن الجهل نوعان النوع الأول عدم العلم والنوع الثاني عدم الانتفاع بالعلم فهذا جهل وهو أي صاحبه أضل فينتفي الانتفاع بالعلم بشيئين الأول أن يبتغي به الدنيا الثاني أن يعمل به ينتفي عنه الانتفاع بالعلم ومن الأدلة على شرف العلم والعلماء ما ورد في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه هو أن تنتفع بما علمك الله وأن تعمل به فإن من لم يتفقه في الدين على خطر فليس من الفقه حمل العلم وترك العمل هذا جهل وليس فقها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعلمه وييسر له العمل والإخلاص قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب لماذا؟ لأنك تحتاج أن تعلم حكم الله عز وجل في الأشياء التي تقابلك فإن كل شيء لله تعالى فيه حكم وحق فكيف تعرف حكم الله وحقه بالعلم؟ من أراد أن يؤدي حق الله؟ وأن يعرف حكم الله في الأشياء لابد أن يتعلم أما الطعام والشراب فأنت تحتاج إليه في مرات معدودة أما العلم فأنت لا تستغني عنه أبدا ومن الأدلة على شرف العلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الرجل اللي عنده مال كيف أنفقه في الحق بالعلم يعني مش مال فقط فهو مال وعلم فكان يستعمل علمه في ماله والذي جعله ينفق ماله في الحق هو علمه بالله تبارك وتعالى ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ومعنى لا حسد إلا في اثنتين هذا الحسد المحمود اللي هو الغبطة تمني أن, أن يكون لك مثل مال فلان فعندنا في الدنيا نعم فما هي أجل النعم فالناس تعتبر المال نعمة هو نعمة بشرط وتعتبر الصحة نعمة هي نعمة بشرط هذا الشرط أن تشكر هذه النعمة وأن تستعملها في طاعة الله فإن لم يشكرها أو استعملها في المعاصي أو تكبر واغتر وأعجب يبقى كفر هذه النعمة فتكون بلية وفتنة فلا حسد لأن هذا نعمة عظيمة والناس تحسد المنعم عليه كل صاحب نعمة محسود فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنى أن تكون مثل أحد إلا أحد رجلين إما عالم أو منفق ماله في سبيل الله سبحانه وتعالى فهذه هي النعمة حقا أن يشكر نعمة المال فينفقه ويتعلم العلم ويشكر النعمة فينشره ومن الأدلة على شرف العلم مرأه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له سهل الله له طريقا إلى الجنة حديث رواه مسلم وهذا يدل على أن العلم هو خريطة الطريق إلى الجنة من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له في رواية سهل الله له به طريقا إلى الجنة فبالعلم يسهل طريق الجنة لأنه خريطة الطريق إلى الجنة فمن فقده ضل وقد تظاهر الشرع على أن الجزاء من جنس العمل وكذلك الواقع والقدر الجزاء من جنس العمل فكما سلك طريقا يطلب فيه حياة قلبه ونجاته من الهلاك سلك الله به طريقا يحصل له ذلك أي سلك طريق العلم فجزاؤه أن يسر له طريق الجنة ومن الأدلة أيضا على شرف العلم وفضل ما مسلم عن أبي هريرة قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فأعظم هذه الثلاثة نفعا قد يكون العلم فهذا الإمام أحمد بن حنبل وقد مات أولاده وانتهى ماله وبقي علمه إلى الآن وإلى ما شاء الله فالعلم أعظم هذه الثلاثة نفعا لصاحبه و من الأدلة أيضا على شرف العلم وأهله قول معاذ بن جبل وليس عندك في الكتاب قال تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وبذله لأهله قربة لأنه معالم الحلال والحرام والأنيس في الوحشة والصاحب في الخلوة وهو حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلم به يطاع الله وبه يعرف وبه يعبد وبه يعرف الحلال من الحرام يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء ومن الدليل على ذلك أيضا قول علي بن أبي طالب وهو في غاية الأهمية وقد رواه كميل بن الزياد قال أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال يا كميل وهذا الكلام يعني في غاية النفاسة والفائدة قال القلوب أوعية فخيرها أوعاها من الوعي والفقه والحفظ فخيرها أحفظها للعلم وأوعاها للعلم احفظ عني ما أقول لك الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة واذا واقع وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح هذا الخطر عليهم عالم رباني تعلم ودرس وعلم وتمسك بدين الله وطاعته ومتعلم يتعلم من العالم لينجو فهذا سلك الطريق وتأسى بأهل العلم لينجو وهو ناجم بإذن الله والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق لأنهم لم يتعلموا فتقودهم الأهواء وتضلهم الشياطين ويفتنهم أصحاب الأهواء يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم لأن بدون العلم ظلمة وليس معهم علم فليس معهم نور ولم يلجأوا إلى ركن وثيق لأنهم لم يلجأوا إلى العالم يتعلمون منه فليس لهم سند فهم في محل الضياع والضلال والخسران والفتنة فالناس يزهدون في العلم ويطلبون المال فكثير أو كل الناس يحرص على طلب المال سواء كان عامي أو, أو, أو متعلم سواء كان ضعيف أو قوي سواء كان رجل أو امرأة يخرج مثل الكتكوت من البيضة يعرف كيف يأكل ومثل يعني الفطرة يخرج فيبحث عن المال وهذا أولى له ثم أولى أن يتعلم العلم لأنه أنفع له العلم خير من المال العلم يحرسك. وأنت تحرص المال العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة العلم حاكم والمال محكوم عليه ومحبة العلم دين ومحبة المال فتنة يعني ما ذئبان جائعان أرسلها في الزريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف فالحرص على العلم دين والحرص على المال هلكة وفتنة العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته يكسب العالم الطاعة الطاعة بمعنى إن ممكن العالم يطيع الله عز وجل أنه يتعلم فيطيع الله فيزداد علما ويزداد طاعة وممكن الطاعة أي طاعة الأتباع فهو يأمرهم فيطيعون لأنهم يتخذونه قدوة ورئيسا وأميرا وجميل الأحدوثة أي السمعة الطيبة بعد وفاته وصنيعة المال تزول بزواله يعني مجاملات المال وصنائع المال يعني تفنى أما صنائع العلم تبقى مات خزان الأموال وهم أحياء اللي بيجمعوا الأموال ميتين قبل أن يقبروا لأنهم لا ذكر لهم والعلماء باقون ما بقي الدهر وأعينهم مفقودة فقد ماتوا وقبروا وبقوا في قلوب الناس أعينهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة وعلمهم موجود يترحم عليهم ويترضى عنهم ويذكروا في المجالس بالخير والدعاء وعملهم متصل أجرهم ثم أشار إلى صدره وقال إنها هنا علما لو أصبت له حمله وهذه نقطة وقفة يعني إيه لو أصبت له حملة يعني ليس كل من يدرس يصلح لحمل العلم وليس كل من يحفظ يدرس يصلح لح لحمل العلم وليس كل من يفهم أو يعني عنده ذكاء يصلح لحمل العلم لأن علي رضي الله عنه قال لو أصبت له حملة يعني هذا العلم لحملته صفة مخصوصة ولذلك قال أيبينا بين أكثر ما يقع فيه طلبة العلم بل أصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا هذا لا يسمى حامل علم يعني ما شاء الله عليه بليغ بليغ كلام وصوت وأدلة وحفظ وممكن يكون بكفر المسلمين وممكن يكون ألف كتب ويبقى رافضي رافضي ويضل الناس وهكذا فلو أصبت له حملة لأن هناك كثير ممن يحمل العلم ولكن يحمله شكلا وليس هو عند الله تبارك وتعالى بشيء فأصبته لقنا غير مأمون عليه يستعمل آلة الدين للدنيا يستظهر بحجج الله على كتابه يعني يبقى بينصر مذهب أو عقيدة باطلة ويستخدم في لي أعناق الآيات وصرفها عن معناها أو الأحاديث والله تبارك وتعالى يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن ويعلم وأوتي القرآن ومثله معه فكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي والقرآن وحي وهذا له خصائص وهذا له خصائص فالعلم هو الكتاب والسنة وهذا نص القرآن الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله يعلمنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة والحكمة السنة واذكرنا ما يتلى في بيوتكن بيوت من آيات الله والحكمة فالنبي صلى الله عليه وسلم علم وبين وفصل فبيانه وتفصيله وأفعاله علم وتشريع فالعلم هو الكتاب الذي أنزله الله والسنة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم والضال المفتون الذي يتبع غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويبتدع ثم ينصر بدعته إما أن يقول نستغني بالقرآن عن السنة ويستشهد بما لا يشهد له بذلك وإنما هو يضل الناس أو أنه يحدث حدثا في الدين يخالف به عقيدة السلف كما آآ آآ آآ ذكر الأخ الفاضل الدكتور هشام في الدرس الذي كان قبل ذلك من فتنة خلق القرآن فهؤلاء الذين كانوا ينظرون ويجادلون في عرف الناس علماء أما في ميزان الله ليس علماء يستظهروا بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده أو مستكبر معجب مغرور فلم ينتفع بعلمه أو منقادا لأهل الحق طب ما دي صفة مدح أو منقادا لإيه لأهل الحق صفة مدح لا بصيرة له يبقى لغى صفة المدح فما هو الضرر ينقضح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة ييجي يطلب العلم ويقول إيه؟ فلان ده عالم وفلان ده إمام وفلان ده سيدنا وفلان ده راصخ وبعدين يسمع برنامج ولا يشوف قناة ولا يسمع شبهة يوم مقلوب على طول مقلوب على طول في الحال ويقول لك بص أه اللي كان المشايخ وهم اتكلم على المشايخ انت عارف الكلام على المشايخ ده عامل زيه انتبه معايا كويس انتبه معايا انتبه جيدا حصل فتنة بين الصحابة والعلماء علمونا ان احنا ايه ما شجر بين الصحابة ان ما ندخلش فيه ونتقي هذه الفتنة ونجل الصحابة ونترد عن كبار عندنا علماء ومشايخ لو حدث بينهم شيء لازم نسكت عنه ما نتدخلش نحكم في القضية مش أنت لما يكون في محكمة وانت عايز تستأنف تروح لمحكمة أعلى ولا الكلام ده مش صحيح مش كده صح يعني محكمة أعلى تحكم في القضية اللي حصل فيها خلاف اختلف قضاء في مسألة يبقى عايزين محكمة فصل تفصل يبقى لازم يكون القاضي بتاعها ايه؟ اعلم واعلم انت هتحكم بين العلماء والمشايخ؟ تب هتحكم ازاي؟ ده حاجة معكوسة مش كده؟ حاجة معكوسة الامر الثاني ان العلماء دول حفظوا السنة والدين فلما انت تجرحهم تأكد ان قلبك هيقصوا ويبقى عندك جرأة على السنة والدين الدليل لما أراد أهل البدع وأهل الضلال أن هم يصرفون عن القرآن وعن وحي وحي الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش قادرين يقدحوا في القرآن ولا يقدحوا في الرسول عليه الصلاة والسلام فيقدحوا في الصحابة وهم اللي نقلوا إيه؟ القرآن والسنة أول ما يقدحوا في الصحابة ويهون على الناس قدر الصحابة يقوموا دخلين على الدين على طول فورا لأن الحصن الحصين شلو عايز كمان برهان أنت عارف النقاب النقاب ده أنت تعلم يقينا أنه هو إما واجب أو مستحب يعني دي مش القضية أنه هو واجب أو مستحب يعني لو واحدة أخذت برأيي أن النقاب ده مستحب وما لبسيتش نقاب لها تبقى مبتدعه ولا فاسقة ولا الكلام ده غلط ها صح ولا غلط صح انت صاحي ولا نايم ها صاحي هي مش شوف فاسقة ولا مبتدعه امال هم بيحاربوا النقاب ليه لان النقاب ده ليس معناه فقط المسألة الفقهية ده هم عايزين اختلاط وتبرج وشذوذ وفسق وفواحش النقاب دوائف حصن حصين فعايزين يزيلوا النقاب علشان يقدروا يدخلوا بالسيل سيل من الشر خلف هذه القضية الدليل قبل ما هدى شعراء وتخلع النقاب وكان النساء منتقبات كان فيها أدب وحياء وكذا وكذا فخلعت النقاب وكانت القضية مسألة النقاب ايه اللي حصل بعد خلع النقاب حصل التعليم ايه اللي حصل بعد التعليم الجامعة ايه اللي حصل بعد الجامعة الاختلاط اللي حصل بعد الاختلاط الزنا والتبرج والإلحاد فتنة المرأة كيف ينقلونها من النقاب إلى الفجور والإلحاد ما يعرفوش كيف ينقل الناس من الددي إلى الشهوات والمرأة منتقبة فهي قضية خطيرة عقبة خطيرة جداً أمامهم فهم بيحاولوا زلزلة وزحزحة وإزالة هذه العقبة لأنهم يريدون شيئاً آخر يبقى لما يشوهوا المشايخ عايزين يشوهوا تعظيم السنة وتعظيم الدين يبقى أنت مش هتسمع كلام حد يبقى تيجي الفتن هتسمع كلام مين ما أنت ما توش بتحترم حد يبقى هتمشي بدماغك يبقى لما تمشي بدماغك هتبقى زي ما سيدنا علي قال قال إيه منقاذ لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه ينقضح الشك في قلبه بأول عارض من شبهه لا ذا ولا ذا مش دول حملة العلم يبقى انت احرص على أن يكون عندك أصول أسسية متينة يا أخي الميزان في إنصاف لما يكون العالم الراسخ المجاهد الصابر التقي الورع ترجمة تاريخ العالم تشهد له وزل هذا العالم زل أخطأ خطأ أي شيء هل معنى ذلك أن تنسخ وتمحو وتحكم بخطأ على كل الحسنات؟ فما بالك إذا كان الأمر اجتهاد؟ يعني اجتهد كما حدث يعني في أيام في عهد الصحابة اختلاف في الاجتهادات سيد عائشة اجتهدت ولا ما اجتهدتش اجتهدت أخطأت ولا أصابت أخطأت هل أنقص ذلك قدر عائشة عند المؤمنين أو عند رب العالمين اجتهدت فإذا أخطأ ده في ناس أخطأوا ووقفوا في معركة الجمل وقتلوا وهم في الجنة وهم أخطأوا هم في الجنة الزبير وطلح ابن عبيد الله لما يخرج في هذه المعركة يكون هناك فتن فمسألة الخطأ ألا يشفع لها صدق النية ألا يشفع للخطأ صدق النية يشفع فيا طالب العلم وشرف كبير ده يا طالب العلم ده شرف كبير يا طالب العلم إن لم تفقه هذا الكلام لم تنتفع بالعلم إياك والقدح في أهل العلم أو الاستهانة أو الاستهزاء بهم أو أن تغتابهم أو أو عليك بالأدب لأن هذا يزيدك علما وينفعك الله به ما زلنا بنتكلم عن لو أصبت له حمله لو أصبته له حملة في ناس يتعلموا ودرسوا وطلعوا يعملوا إيه؟ طلعوا يفتن الناس وطلعوا ينشروا البدع لو أصبته له حملة أو منهوما من للذات سلس القياد للشهوات. مغرًا بجمع الأموال ليسوا من دعات الدين أقرب شبها بهم الأنعام السائمة لذلك يموت العالم يموت العلم بموت حامل لو أصبته له حملة فحملت العلم هم الذين يتعلمون أدب الطلب وأدب العلم وهذا إن شاء الله تعالى يكون موضوع الدرس القادم بإذن الله رب العالمين وحملة العلم وطلبة العلم هم الذين يحرسون النية لأن العلم قد يطلب لغير الله فكما أن النية تتقلب ويكون الإنسان مخلص فينقلب من الإخلاص إلى الرياء أيضاً تتقلب قد يكون الإنسان مرائي وينقلب من الرياء إلى الإخلاص بمعنى لو أنت أصلحت النية وجئت للطلب لا تظن أن النية دي ثابتة النية دي بتتقلب تتقلب وكلما ازددت علما تزداد الفتنة والضغط في تقليب النية أن تطلبها الدنيا فلا بد من حراسة النية وكذلك لو رأيت إنسان واضح عليه بالقرائن أنه هو مغرور أو نيته الدنيا لا تحكم عليه لأن النية بتتقلب أيضا من الرياء إلى الإخلاص كيف ذلك؟ وهو ماشي في الطلب هناك مفاتيح وهذه المفاتيح أسرار والقلوب أبواب لا أبواب المفتاح يدخل حديث آية موعظة تلاقي المفتاح ده متبرمج يدخل من القلب على طول يدخل الإخلاص والتقوى والخشية لإن هو متعرض للرحمة يبقى أنت لو مخلص تخاف ولو مرأمة أس باب الإصلاح ما إيه موجود ففيه أناس رفعهم الله بالعلم ويوجد من هو أكثر منهم علما ولم يرفعهم الله به فهناك من حفظ المتون وحفظ الأحاديث وحصلوا علما كثيرا وعلى الرغم من ذلك ليس لهم أثر ولا بركة في الأمة لأنهم أرادوا بعلمهم الدنيا فاحذر قوله لم يستضئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق يعني بين السبب الذي جعلهم بهذه المثابة وأنه لم يحصل لهم من العلم نور يفرقون به بين الحق والباطل ومن الأدلة كذلك على شرف العلم وفضله أنه يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك كما ثبت في الصحيح من حديث الزهري عن أبي الطفيل أن نافع ابن الحارث أتى عمر بن الخطاب بعسفان أو عسفان وكان قد استعمله عمر على أهل مكة فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزا قال من ابن أبزا قال رجل من موالينا فقال عمر استخلفت عليهم مولى فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين وأيضا قال إبراهيم الحربي كان عطاء بن رباح عبدا أسود لامرأة من مكة وكان أنفه باقي الله يعني أنف أفطس وجاء سليمان بن عبد الملك أمير المؤمنين إلى عطاء هو وابناه ابن سليمان ابن سليمان فجلس إليه ويصلي فلما صلى انف tele إليهم فمازال يسألونه عن مناسك الحج وقد حول قفاه إليهم يعني معرضا عنهم ثم قال سليمان لابنيه قوما فقام فقال يا بني لا تني في طلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود وقال عبد الله بن داود سمعت سفيان الثوري يقول إن هذا الحديث أي طلب الحديث يعني عز فمن أراد به الدنيا وجدها ومن أراد به الآخرة وجدها فاعتبروا يا أولي الألباب يعني اعتبر في ناس طلبوا الدنيا بالعلم طلبوا الشهرة وطلبوا المال فحصلوه وليس لهم في الآخرة إلا النار لا يشمون رائحة الجنة من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يريد به إلا الدنيا لا يجد عرف الجنة لا يجد ريحها ومن أراد به الآخرة وجدها كان في أعلى المنازل عند الله تبارك وتعالى فالعلماء أرفعوا الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الأنبياء والعلماء اجعل أجرك على الله يكفك الله هم الدنيا والآخرة ونكتفي بهذا المقدار ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه